بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى, آله وعلى آله بعد أم وهي الحرف الثالث من أحرف المعاني الثنائية قال حرف المهمة له أربعة أقسام الأول أم المتصلة وهي المعادلة المعادلة أي معادلة مقابلة قال وهي المعادلة لهمزة التشفيح قال نحن سواء عليهم أنذرتهم ومن تدرهم لا يؤمنون أولي همزة الاستفهام الذي يطلب بها وبأم ما يطلب بأي ما يطلب بأين التعيين قال نحو أقام زيد أم قادة وقد تحذف الهمزة للعلم بها وتقدم ذكر ذلك وأم هذه عاطفة تقدم ذكر ذلك صفحة ماذا 34 إلى 35 تقدم ذكر ذلك والمختار أن حذف الهمزه مضطرد إذا كان بعدها أم المتصل لكثرته نظما ونثرا فمن ننقل الشعر لعمرك ك ما أدري وإن كنت داري يا بسمع الربيع بسبع رمينا الجمراء بسبع التقدير ابي سبع قال وابيات وأبيات وأبيات وأبيات أخرى أيومع أبيات أخر لا حاجة إلى التطويل بإنشادها ومن النثر قراءه ابن محيصن صان عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم. قال بهم زاحدة أنذرتهم. التقدير أأنذرتهم. قال وإذا هب إلى أن أصلها أو والميم بدل من الواو. وذكر النحاسي أم هذه خلافا وأن بعد ذهب إلى انها بعن الهمزة. فإذا قال اقام زيد أم عمر؟ فالمعنى عمره قام فيصير على مذهبه استهامين وقال محمد بن سعود الغزني في كتابه البديع هذا محمد بن سعود الغزني مولع بمخالفة النحاه محمد بن مسعود الغزني ولقبه ابن الذكي ولقبه ابن الذكي وكتابه البديع يخالف أقوال النحويين في أمور كثيرة تزوف في سنة 21 و 400 هذه حاشية اثنين قال في البديع قال أن أمل ليست بحرف عطف وكونها حرف عطف هو مذهب الجمهور قال الثالث أمل منقطع وهي التي لا يكون قبلها إحدى الهمزتين واختلئ في معناها فقال البصريون أنها تقدر ببل هذا هو المشهور. وقال مطلقا وقال قوم إنها بما إنها تقدر ببل مطلقا وذاكر ابن مالك أن الأكثر تدل على الإضراب مع الاستفهام وقد تدل على الإضراب فقط أي مفردا وفقط ما يعرب قط اسم فعل بمعنى كف اسم فعل ماض معنى كف هذه قط وما يعرب الفاء تزيينية والفات الزينية ليس لها إلا الزينة فقط زين الله عند النطق. قالوا ولكني كنت من على دخلت على اداه السيفان ما عد نحو زنحو أم هل تستوي الظلمات والنور أم ماذا كنتم تعملون وهو فصيح كثير ووهم من زعم أنه قليل جدا لانه من الجمع بين أداتي معنى واحد. وقدر وقدر بعضهم أم هذه بالهمزة وحدها في قوله في قوله تعالى من تخذ من دونه أولياء أي اتخذوا قال فين قلت فام المنقطعه هل هي عاطفة أم ليست بعاطفة قلت المغارب يقولون أنها ليست عاطفة لا في مفرد ولا في جملة وذكر ابن مالك أنها قد تعطف المفرد قال العرب إنها لا ابل ام شاء أي بل شاء قال فام هنا لمكرد الاضراب حل محلها بل عاطفه بعدها على ما قبلها كما يكون كما يكون بعد بل فانها بمعناها وذهب الفارسي ابو علي او نقلني عثمان في ذلك انها بمنزله بل والهمزه والهمزه وان التقدير بل هي شاء وبه من مالك في بعض كتبه وهذا التقدير اتسق به المعنى وعلى الثالث أم الزائدة ذهب أبو زيد إلى, أنها إلى أن أم تكون تكون زائدة وقعل من ذلك يقوله تعالى أم يقولون اهتراه يقولون اهتراه وذكر الحليري في درة الغواص أن بعض أهل اليمن يزيد أم في الكلام فيقول أم نحن نضرب الهم أم نحن نضرب الهم أي نحن نضرب الهم يزيدها زيادة ودرة الغواص الحليري درة الغواص في ذكر أوهام الخواص وهذا كتاب نقدي وبهذا ينتفي من يقول أن الحديث من ضعفة عيش النحويين تتبع الخواص تتبع خواص الناس في البلاغة والنحو والصرف والاستخدام والاستعمال للآخرين استدركوا على الملحة بعض الأمور أما هذا الكتاب ما أعرف عليه استدراك وشأن أي كتاب يقع فيه شيء ولا يزال يستفيد المتأخر وينقد وينقد، وأنا ذكر الحليف درة الأواص ما هو درة الأواص في أمام الخواص مطبوع محقق وعليه حقيق وتنبيهات جميلة جدا قال الرابع أم التي هي حرف تعريف في لغه طي وقيل لغه حمير يعني هي لغه جهة, جهه اليمن هي لغه مجموعه قبائل من اليمن قال وقع في الحديث ليس من انبرا صيامهم سفر الحديث ضعيف من حيث الاستدلال الشرعي لكن من حيث الاستدلال اللغوي استدل به لماذا؟ لأن العبرة بالتدوين، وقد استدل العلماء بأبيات الشعر القاهلي، فضلا عن غيره، وليس لأشعار القاهلي خطام ولا زمام. بعض الأبيات قيلت في القاهلي قبل ثمان عام من الهجرة، قبل الهجرة بثمان عام، وبعدها خمسمئة وبعدها بمئتين، وبعضهم يذكرون أمور قال أبك الديار كما بك ابن ذامي. ابن خذام هذا قد بكى الديار قبل ولم ينقل لنا أحد من اشعار ابن خذام شيء وهي قد ضرب بها المثل عند العرب ولم ينقل من اشعاره ولا من اخباره ولم يصل الينا من ذلك ولا نطفه واحده هذا لكن العبره بماذا العبره بالتدوين قبل مائه وخمسين كل ما دون قبل 150 إنجليا فهو حقه فهو حجة. فينظرون إلى مسألة التدوين. لماذا؟ لأن الذي دون وكتب لم تفسد عيش، لم تفسد, لم تفسد ملكته اللسانية. ما زال عنده ملك لساني يكتب يعني بالسليقة العربية الصحيحة. هذا هو وهذا هو المراد. قال وذكروا أن الميم في هذا بدل من اللام وقد تقدم ذكر هذه اللغة صحة 140 في حرف الميم صحة 140 صحة 140 ننظر قال الميم التي هي بدل من لام التعريف في لغة الطيور وقيل هي لغة اهل اليمن يعني حمير هذا هو الصواب كقول الشاعر ذاك خليلي ودو يوصلني يرمي ورائي بمسهم سلمه هنا ورائي بمعنى ايش امامي اي دافع عني أما إذا كان ورائي معناه يعني الورى بمعنى الخلف لا يرمي ورائي اي امامي ورائي بمعنى امام كان وراءهم ملكي امامهم ومن ورائهم أي وان امامهم البرزخ امام البرزخ مستقبل البرزخ مستقبل أمام قال وراء, وراء النمر النمر الرسوله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لشمن بن شهر قال ابن عيش شرحه صلى الله عليه وسلم ير النمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث قلت في عد هذه الميم يحرر المعاني نظر لانها بدل لا اصل وأيضا فإن هذا مبنع القول بأن حرف التعريف حادي والهمزة غير مع تدبياء الصور نائش أنه حرف ثنائي وذكر أبو البقاء أن الميم في أنتم حرف هذا لا تكمل الموضوع طيب إن شاء الله إله نزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وغدا ندرس ماذا الحرف الرابع من حروف المعاني وهو إن المكسورة إن المكسورة الهمزة إلى المكسورة الهمزة ندرسها بأقسامها السبعة إن كم أقسامها في اللغه أقسامها في اللغه سبعة أقسامها في اللغة السبعة وقد نظمها من المرادي قال فأقسام إن بالكسر شرط زيادة ونفي وتخفيف فتلزم لامها وأطقيل معنائذ وإما وقد حكى الكسائي ومعنى قد وهذا تمامها وقد حكى الكسائي ومعنى قد وهذا تمامها هذا وكان الاخ يعني اذا ابيات تجمع معنى ابيات تجمع معاني الحرف يركز عليها بالحرف وين عندها بشاء الله